بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا براستي ماويشي زور للروشكار بسر ادمي زاده هات كشتيتشي وان ابونا وببريت إِنَّا خلقنا الْإِنسَانَ من نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا <تصفيق> لکات یک در دمانویت تاقیب کهی هر باید دزگای بیستنو بینین من پیبخشی اینا هدیناه السبیل ایما شاکرا و کرد با رگی راست با ازادی در توانیت ببیت کسایتی چی ایمان دارو سپاس گزار یا بیبا و روخ خدا نناس اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا براستي بابزانيت كأيما چندها كوتو زنجيرو آقري حلجر آمد آماده کردوا باوران إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا <تصفيق> بقمان چاكان و پاكانيش؟ لبرداخی پر شراب داد خون و کایتکی لسرچا وی کافور وی عینی یشرب بیها عباد اللهی فجرنها تفجیر کانی باندكاني خدا اللي دخونا وا لهرشوين اكدا بيانا ويد هل يدقو لنو فواردكات يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا او بغتورانا يجيق لصفاتيان اويا وفا دكن يا خود بلين يجيان دا وفا دارنو انجامي بيميان هيل الروجيك كالشري الذي دبا ريتو برشو بلاوه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا رواهنانو خوراك دبا خشن نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. دلیل به گمان ایمان، ام خوراکتان هر لبر خداو، با بد سینانی او پیدا بخشین، نپاداشمان لیتان دوید، نسپاس. اینا نخافمی از ربنا یومان عبوسا قنصریرا. اروهاد دلیل، ام کار باید اکهین، چون کل روشی کی طالو گرشو رشوتاریک دترسین، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرته وسرورا. جاخداي جورش لشرو ناخو شو نهامتي او راجا پارستنيو رويگشو شادمانی بما صبروا جنته وحريرا. لپاداشتی خوگریو آرامگریاندا بهشت او رشمي په بخشين متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زنهريرا او بختورانا لسر كرسي وقنف الرازا وكان شان يان دادا ونگر ما يخور بزار يان دكاد نكزباو سر ما صغلت يان ودالية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. سبرد رخت جوان كان بسر شوية خوش كان يا عندا سري فروهنا وو ليكرنا ويمي و كانش آس كانوا ملك كراوا. ويطاف عليهم بأنيت من فضة وأكواب كانت قواريرال. أروها. لسراحي و دولكي زيو دا شرابيان بودا جهرن كدكرتا أوكبو پرداخانوا كلشو شو كريستالي تايبت دروس كراوين قوارير من فضة قدروها تقديرا همو دامو دزقاي خواردن وخواردن وكان لشو شي زيو دروس كراوين بشي ويشي جوانو دلرفين ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زجبيلا عينا فيها تسمى سبيلا الروهال <تصفيق> شراب يشتريان بيشكش ذكريت كأويت كيزن جبيلا كسر شاويك اللي بهش دا بس السبيل ناودبريت ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لئل أم ثوران إن <تصفيق> جانوا جوانان همشلا وروحوش جوانو باك بناويان داد قرين قسيخوش سرودي بتام دلن كاتكدان بينيت وادا زانيت مروارينوا بونا ودا بلاوبونتوا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا كات يشيش بهر لايك دات ساودا جيريت عاليهم ثياب سندس خضر وبيان دازو دصلاة فراوان واستبرق وحلوا أساير من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا بوشاچی بختور آن اورشمي سوزي تنكا كبسر بوشاچی اورشمي استور دال لبري ان كردوا بابازني زيوي رازن راونتوا ان جال لا ين پروردگار يانوا شرابي گردو خاوين يان پيشكش كراوا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكوم مشكورا پس آن پروازگاریان پیان دفتر میاد بر از تیم پاداش تا شایستهای ایوا. هولو کوششو کارو کرده وی ایوا شاینی سپاسو ریزه. به گمان خدا یکورا بام سپاس گذاریا. آوان دایتر باخته ورند دل خورده کات. اینا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. دل نیاش با ای محمد. اراما قران مان بوثو دابازاند وبشبش تا خالشي بيبي در بكيتو راس بي لي حق من ربك ولا تطع منهم اثما او كفورا كواتخ خورا قرب بو فرماني پروردگارد نكيد ملكتو فرمان برداري تا وان بارانو بيبا وران بيد لوام واذكر اسم ربك بكره واصيلا ان جا بردوام يادي پروردگارد بكو نا بي با ويردي سر زارد بيت لبر بر بيان و دا هواراندا ومن الليل فسجد له و سبحه ليلا طويلا لا شوغاريجدا سجدي بوبو تسبيحاتو ستايشي لهندي شي شودا زور بكا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويدرون ورائهم وراءهم يوما ثقيلا براستي زور بيو خلق السرگردانا حزيان لجياني أم دنيا تمن كوتايا كبخيراي تهدى پريتو روشي سختو سنجين پش جوهدخنو حسابي بوناكن نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا بو كنوا خو هر اي ما دروست مان كردون اندا مكان لشيان مان بيكو بستوا كاتيشيش مانويت امان اللا بينو بكساني تر سرزوي عودان دكينوا ان هذه تذكره. فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَٰهِ رَبِّهِ سَبِيلًا براستي ام سورهو سرجما يتكاني قران اموجاريا جاوي اريزوي بهشت هيا او بولاي خدار ري قوري باز دا وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما ظل يا جبن ايوهيتشان كانا كريتو هيش كاريكتان بي نادرد مقر خدا ويستي لسربيت بيغمانو خدا يا زانا و دانا يا هدايتها داناش لهداية داني بندا كا كاندا يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما ان جاءوك سي خدابيه ويتو خوشي هول بدات ديخات الجرساي الرحمه خويا وبوستم كارانيش سزاي باشي اعمد كردوا